اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل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 وإذ يريكموهم إذ التقيتم فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ ليقضي اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ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 وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ ترى إِذْ يتوفى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وجوههم وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الحريق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 إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكم غير نعمه أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم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 124. فإما تثقفنهم في الحرب فشرذ بهم من خلفهم لعلهم يذكرون 125. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن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 وإن يريدوا أَن يخدعوك فَإِنَّ حسبك الله هو الذي بِنَصْرِهِ بنصره وبالمؤمنين بَيْنَ بين قلوبهم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 إن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون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 والله غفور رحيم 123. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم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 مِنْ وَلا يَتِمُّ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ نَصْرٌ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخز الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن 119. وإن الله بريء من المشركين ورسوله فَهُوَ تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا مُعْجِزِ غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم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 112. هُمُ هم المعتدون 113. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون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 فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين اجعلتم سقايه الحج وَعِمَارَةَ المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر وَجَاهَدَ في سبيل الله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 ان الله عنده اجر عظيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان 119. ومن يتولهم منكم هُمُ هم الظالمون 110. كَانَ إن اخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله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 ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 قاتلهم الله انا يؤفكون اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون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 إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرب ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافه واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر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 والله لا يهدي القوم الكافرين يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل 110. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير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 والله عليم بالمتقين 113. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره اللهم بعاثهم فسبقهم وقيل اقعدوا مع القاعدين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 وَإِنَّ جهنم لَمُحِيطَةٌ بالكافرين إن تصبك حَسَنَةٌ تسؤهم وإن تصبك مُصِيبَةٌ يقولوا قد أَخَذْنَا أَمْرَنَا من قبل ويتولوا وهم فرحون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 ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون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 وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم 110. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنهم 119. وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يَلْمِزُكَ فِي في الصدقات فإن أعطوا مِنْهَا منها رضوا لَمْ لم يعطوا منها إذا هم يسخطون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 والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين الم يعلموا انه من يحادث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 117. قل استهزئوا اللَّهَ الله مخرج ما تحذرون 118. ولئن سألتهم ليقولن إِنَّمَا ليقولن نَخُوضُ كنا نخوض ونلعب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 ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات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 يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وهموا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نقموا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ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 فضله ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون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 119. الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب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 فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حرا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 فإن رجعك الله إلى طَائِفَةٍ منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا انكم رضيتم بالقعود اول مره فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره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 وإذا أنزلت سورة أن بِاللَّهِ بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين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 126. لَهُمُ لهم الخيرات هُمُ هم المفلحون اللَّهُ لَهُمْ الله لهم جنات تجري من تحتها فِيهَا خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتأحملهم قلت لا عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون صدق الله العلي العظيم